العينين قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. ولقد زين السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سمعوا لها شهق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاء أنا نذير فكذبنا وقل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في غلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جرد لكم يا صركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلتجه في عتب ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ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 فستعلمون من هو في ظلال مبين، والأرأيتم إن أصبح ماكم غورا، إن أصبح ماكم غورا، فمن يأتيكم بما إمّعين؟